قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده؟ قل لله يبدأ الخلق ثم يعيده فأن لا تأفكون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق؟ قل الله يهدي للحق أَفَمَن يَهْدِي إلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَيْ يُتَبَعَ أَمَلَا يَهْدِي إلَّا أَيْ يُهْدَى فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ وَمَا يَتَبَعُ أَكْثَرُهُمْ إلَّا ظَنَّا إِنَّ الْظَنَّ لَا يُغْنِي بِنَا الْحَقِّ شَيْئًا